إِنَّ جَعَلَهُ كُرَّاً أَنَّ عَرَبِيًّا لَعَلَكُمْ تَعْقِلُونَ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ أَفَنَظْرِبُ عَنْكُمُ الْذِّكْرَ صَفْحًا أَنْكُمْ قَوْمٌ مُسْرِفِينَ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 ولَئِن سَألْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ لَيَقُولُنَ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ مَهْدًا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا لَعَلَكُمْ تَهْتَدُونَ